لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذَا اسْتَغِلْتُمْ رَبَّكَ كَيْفَ اسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُنْزِلٌ بِالْأَنْفُسِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَعَالِمَ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَقَى به قلوبكم وما من نص إلا من عندي الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم الناس أملة منه ويمثل عليكم من السماء يركن به ليطهركن به ويذيدنكم رجز الشرف وليربطنكم بكم وليربط طرفنكم ويثبت به الاقدام فيوحي ربك الى المن اتَّبِعْ بِكُلِّ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُنْزِلُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاضْرِبْ فَوْقَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاءُوا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْتُمْ ويشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك محمد تِلْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جَحَفًا فَلَا تَرْوُهُمْ الْأَجْدَا كَمِنْ وَلِيٍّ يَوْمَئِذٍ ذُبِرَ هُمْ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقُضِيَ மோசி